افَسِحْرٌ هَذَا ام ان انتم لا تغرورون يسلموها فاصبروا او لا تصبروا او لا تصبروا سوا عليكم ان لا تجزاوا ان ما تجزون ما تفعلون ان المستطين في جنات كينا بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشردوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على سور مخضوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمن تبعتهم جريةهم بإيمان الحقنا به الحقنا به جريةهم وما أسمىهم من عملهم وما أسمىهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسرهن وأمدناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم فيطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَعَ عَلَى عِذَابِ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا نَابِرٌ قَبْلَ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا نَذِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّرَبْصٌ بِهِ رَيْبَ الْلَنُونِ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين